بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب تترت وإذا البحار وَإِذَا الْقُبُورُ سِرَّتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدَمَتْ وَأَضَطَّتْ فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبت كلا بل الجديد وإن عليكم لحافٍ 122. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغاء والأن